اللي قاتل الفرعون القزم الخائن انوار السجاة <تصفيق> من ايه نجيب ناس لمعناة الكلام عارفين من ايه نجيب ناس لمعناة الكلام عارفين سبه الامارة اذا حفظوا الوداد عارفين شرعت في ان الالم رمحي جرح امسي جعلت عس الغنا زادي وناس عارفين يا ليل يا عين يا وطن يا وردة البساتين يا جرح يا غلوتي يا ناس يا غايبين مواني من غربتي اخضر قدار وحزين حزين كلام الغنى والسامعين عارفين آه يا زمان الخنا يا ماشي بالمعكوس آه يا زمان الخنا يا ماشي بالمعكوس في في شيء انثري وكل شيء بفلوب حقيق عديم الرجاء على الخايب المسعود خراب وحاكم اجا يا اخرت العارفين ركب الاغا على البلد ركب عليها الخوف خاين قليل السنه جاه العديم السوف خان الكراب والهوى خنق الضمير في الجوف وداف بنعل الوطى عالحق والعارفين مين في البلد يا بلد كان صوته من راسه مين في البلد يا بلد كان صوته من راسه يحسب يكيد العدف ويطول وداد ناسه دار المدار بالخلص متقانة من كاسه مين تحت حكم الاغا ينطق يقول عارفين يا اللي اريسوا الجرايد كله كلام ممسوح ومركدين في الصحافه بتوع وليها كروش بيدووا زر البتاع ينزل كلام مطروش حنضان في حبر المطابع وكلنا عارفين ياللي قريتوا الجرايض كله كلام مرشوش ومركدين في الصحافة بتوع وليها كروش يدوسوا ذر البتاعة ينزل كلام مطروش حمضان في حضر المطابع وكلنا عارفين اصل الحكاية ولا فارس ولا ديه خد من دلال ندهته ومن النبي ضيه ومن حسين وقته في محنته وزيه قدم شبابه كده والحق له عارفين <تصفيق> خالد يا ابن الربيع والامل والسمر والزين مين يا فتى اعلمك فعل الخريف فينا وكبير صبر الزمان اللي اتلاق فينا ما يميل على وادنا مع اننا عارفين فرح من سقول الخرص كروان بيغنيوا صح من سكون الخرط كروان بيغنيه وحده الملك لك يا فتاه يا مصر يا حلوه رؤس نجوم الفلك في الضي تتعانق والشمس ويا القمر في برجهم عارفين شيل الغطا يا عطا شيل الغطا يا عطا عبد السلام مجاديل عبد الحميد يا فتاه اثب الرجال يا حسين داعي المروءه دعا والعمر مش عمرين خالك بيقول صحبتي واحنا الجميع عارفين الله اكبر هنا يا الباغي والجبار الله اكبر هنا يا الباغي والجبار طعن الفتى طعنته خارج اغا ونهار المجد ده اتنينه والفارس القرار راكب على مهرينا والخداجين عارفين مين يا فتى علمتك لعب العصا على الخيل مين يا فتى علمتك لعب العصا على الخيل وا ازاي قطفت القمر من فوق سواقي الليل وصبعت ليك من السما دلوقتي على بندق الاسم خالد ولكن عاتب ولكن عندك ام الدلال علمتك طبع الاسود عندك مين فته علمك عيش الملاح والميت عندك يا ادهم هنا اصلك وسفالك عندك يا ادهم هنا اصلك وسفالك والناس يا خالد هنا عمك هنا خالك يا جنوى من اهلنا اسمك وموالك ويا الربيع والامل في دمنا عايشين ومنين نجيب ناس لمعناه الكلام عارفين احنا الاماره اذا حفظ الوداد عارفين